مهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 127. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا شديدا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 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعيونهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 119. فِي بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا 110. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الراب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها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 بفاحشة مبينة يضع أفلها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما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 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فرودهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم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 ولا تنتقم للكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتُم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم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 وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إيوهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أي يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَادِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَدٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 119. الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا